استو استو اقيموا أ صفوفكم وتراصوا الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ا ل آ خ ر ه والله يحب المحسنين يا ايها الذين آ م ن و ا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أ اعقابكم ف ت ن ق ل ب خاسرين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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على احد ٍ والرسول يدعوكم في اخراكم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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة, لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون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 والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من أ ن ف س ه م يتلو, يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ة و ي ع ل م م الكتاب وان ل ح ك م ة و إ كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 الله أ ك ب ر الهدى للخدمات التقنيه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 な ك な ف ばですね ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم ا ن ا أ ض ي ع ع م ل ع ا م ل م ن ك م من ذ ك ر أ ح م د راتب ا ل ن ا ب ع س ي فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم و أ و ذ و ا في سبيلي وقاتلوا, وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات, ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها موسوعه النابلسي ه للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه لا يغرنك أ تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد لكن الذين, لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر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 لفضيله ا ل د ك ل و ر ك ح م د راتب ل ن ا ب ل س ي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 وآتوا ت ا ل ي م ى أ م و ا ل ه م و ل ا ت ت ب د ل ن ا ب ي ث ب ا ل ط ي ب و ل ا ت أ ك ل و ا أ م و الاسلاميه ه ك ر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 واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 للرجال نصيب م م ا ترك النابلسي و ا ا ل د و ل أ ق ر و و ن ل ا ب مما ا ترك ل و ا ل د ا ن و ا ل أ ق ر ب و ن م م الاسلاميه ق منه ن أو كثر ص ي ب مفروضا وإذا حضر ل ق م ة أ و و ل ل ق ر ب و ا ا ي ت ى و ا ا ل م س ك ن ف ر ز ق م منه وقولوا لهم وقولوا قولا وليخشى الذين, لو تركوا والذي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون أ م و ا ل اليتامى ظلما إنما يأكلون, انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 فريضة من الله ان ل ل ه إ الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أ ز و ا ج ك م إ ن لم يكن لهن و ل د ف إ ن كان لهن ولد فلكم الربع مما ت ر ك ن من بعد و ص ي ة يوصين بها أ و دين ولهن الربع مما تركتم إ ن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه, من بعد وصية توصون بها أ و دين وان كان رجل يورث كلاله او ا م ر أ ة وله أ خ أ و أ خ ت فلكل واحد لفضيله ا ل د ك ا ن و ا أ ك ث ر محمد راتب النابلسي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 واللاتي ت يأتين ي ا ف ح ش ة من نسائكم س ا ف ش ه د و ا ع ل ه م أربعة ياتين ل ي ي أ ت ا ل ف ا ح ش ة من نسائكم فاستشهدوا ع ل ي ه م أ ر ب ع ة منكم والتي يأتين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 اولئك ََ أ َ ع ْ ت َ د ن َ ا لهم َُْ عذابا ًََ أ َ ل ِ ي م ً ا يا َ ايها َُ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا لا َ يحل َُِّ لكم َُْ أ ان ترثوا َِ النساء َ كرها َْ ولا ََ تعضلوهن ََُُّْ لتذهبوا ََُْ ببعض ِْ ما َ اتيتموهن َُُّْ إ ِ ل َّ ا ان ي ْ ت ي ن َ ب ِ ف َ ا ح ِ ش َ ة ٍ مبينه َُ وعاشروهن بالمعروف ف إ ن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطرا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا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 واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم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 والمحصنات من النساء إ ل ا ما ملكت أ ي م ا ن ك م كتاب الله عليكم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 ان الله كان عليما حكيما الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله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 الله أ ك ب ر سمع الله لمن ح م د ه ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر, الله أكبر.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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د ا الله أ ك ب ر سمع الله, الله لمن م ح ا ر ب ن ا و ل ك ا ل ح م د اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إ ن ك تقضي ولا يقضى عليك إ ن ه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشطر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم اعطنا ولا تحرمنا ل ك ر م ن ا خ ي ولا تهنا وبين م اكرمنا ت ولا تهنا به ن اكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا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 ا ل ل ي ن بذنوبنا ا م ل ات يخافك فينا ولا يرحمنا ولا ر ح م ب ك يا ي ا ا أرحم ر ح م ل نفوسنا اللهم آت ن تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم أ ص ل ح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا و أ ص ل ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 و جنات اللهم وَذَهَابَ اجعلنا ممن يقرا القران فيرقى ولا تجعلنا ممن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف ي ش ق ى ل م لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أ ح د ا سواك واجعلنا أ غ ن ى خلقك بك و أ ف ق ر عبادك إ ل ي ك وهب لنا غنا لا يطغينا و ص ح ة لا تلهينا و أ غ ن ن ا اللهم عمن أ غ ن ي ت ه عنا واجعل آ خ ر كلامنا من الدنيا ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وأن محمد رسول الله اللهم جنبنا وبنينا أ ن نعبد ا ل أ ص ن ا م وثبتنا على التوحيد حتى نلقاك و أ ن ت راض عنا اللهم اجعل حبك أ ح ب إ ل ي ن ا من أ ن ف س ن ا و أ ه ل ي ن ا و أ م و ا ل ن ا ومن الماء البارد على الظما اللهم أ ص ل ح أ و ل ا د ن ا وشبابنا وفتياتنا اللهم ت ن ونساءنا ا ا و أ ر ن ارزقنا وإياهم و الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا واياهم أ ر ن و إ ا ل ب باطلا ا ط ل و ا ا اجتنابه اللهم ارزقنا ر ز ق ن ل وإياهم و س ط ي ة والاعتدال في ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل على الوجه الذي يرضيك عنا واكفنا و إ ي ا ه م شر الشهوات والشبهات وش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 وبلادنا بسوء. اللهم من أ ر ا د بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أ و ف ت ن ة اللهم فرد كيده في نحره واجعل كيده تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها و أ م ن ه ا ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاه أ م ر ه ا اللهم وفق إ م ا م ن ا بتوفيقك و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ك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 ووفقه ونائبه و أ ع و ا ن ه م لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحيمهما ن س أ ل ك ر ح م ة من عندك تغنينا عن ر ح م ة من سواك اللهم كل إ خ و ا ن ن ا ا ل م س ت ض ع ف في ي ن ك ل م كن ا ا لهم ل كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا و أ ق ر عيوننا وعيون الموحدين في كل مكان بنصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما إ ل ا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا مبتلا إ ل ا عفيته ولا تائبا إ ل ا قبلته ولا ضالا إ ل ا هديته ولا أ ي م ا إ ل ا زوجته ولا محروما من ا ل ذ ر ي ة إ ل ا ذ ر ي ة ص ا ل ح ة رازقته ولا مسافرا إ ل ا بالسلامه ل ا أ ه ل ه رددته و ل ا م ب ا ع ا إ ل ا و ف ق ت ه و ح ف ظ ر و ل ا ح ا ج ة م ن ح و ا ولا تهنا ولا تهنا ولا تهنا ولا تهنا ولا ح م ي ن ا ل ل ه م ا غ ف ر ل ل م ؤ م ن ي ن ولا ا تهنا ولا ت ا ل أ ح ي ا ء منهم و اللهم أ م و ا ا ت ل خ ص منهم ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده برحمتك يا ارحم الراحمين إ ل ه ن ا وسيدنا ومولانا يا خالقنا ويا رازقنا ن س أ ل ك ي اللهم ا نسألك في هذه الليلة الشريفة ل في هذه ا ب اعتق ر الحرام ك بيتك نسألك ة ومن أن ت رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار و و ا ل د ي ن ا وأزواجنا و ق ر ي ا ت ن ا و إ من النار ا و ل ا م أ م ر ن ا ولا ع م ء ن ا ب ر ح م ك ي ا أرحم ا ل ر ا ح م ي ن و ا ع ل ا ت م ا ع ن ا ت م ا م ر ح و م ا و ج ع ل ت ف ر ق ن ا من ب ع د ه ن ا ولا ص و م ا ولا ت ج ع ل م ن ا ولا من ب ي ن ن ا شقيا ولا م ح ر و م ا ا ل ل ه م إ ن ك عفو ت ح ب ا ل ع ف و ف ا ت ع ن ا ا ل ل ه م إ ن ك ع ف و تحب ا ل ع ف و ف اللهم ع عنا ا اتنا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه واسعدته بطاعتك فاستعد لما امامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد وعليك ا ل تكلا ن ربنا تقبل م ن ا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وغفر ا لنا إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم سبحان ر ب ك ر ب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن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 الله أكبر اكبر ل ل الله ه أ الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر